الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما 124-فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 125-ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إن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 اسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنْزَلَ مَعَهُ سَلَامًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم إنكم اذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون انه هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمدعوين انه هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال عن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 أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين من مال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 129-ولقد أخذناهم بالعذاب فما لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد, ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي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 سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مَرْبُ السَّنَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ سيقولون لله قل أفلا تتّقون قل ما بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عليه وَهُوَ يُجِيرُ ولا يجار عليه إن كنت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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ عَبْدَ إِنَّا مَا يُوعَدُونَ رَبّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَ نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا حساب بينهم يومئذ ولا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفارس.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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله, الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها